اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا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 كُائِدُون يَوْمَنَ بَقِش الْ البَطشةَكُبراءِ مُ تَقِمُون وَلَ قَدَ فَتَ قَبَدَهُم قَومَ في الرعونَ وَجأَهُم رَسُول كريم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 وأنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ذٰلِكَ وَآوَرْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ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 وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إن انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون فَصْلِمْ قَاتَهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاحتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم.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 يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور النعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ كَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ